وأرسلنا السماء عليهم درارا السماء عليهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم و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 كل مم في السماوات والأرض كل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 قل لا اشهد قل انما الهه واحد وانني بريء مما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم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 أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشركين أم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 كاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ مقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوكوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا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 أَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَتَنَّ قَالُوا يَا حَسْرَةَنَا قَالُوا يَا حَسْرَةَنَا عَلَى مَا فَرْطُنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ألا ثرت خير للذين يتقون أ فلا قد نعلم إنه لا الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يتحدون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 آية ولكن لا آيتا ولاكن أكثرهم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بدناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء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 ولقد أرسلنا إلى أمم من, من قبلك فأخذناه بالبأس والضرء إلى يتضرعون فلو لا إثجاؤهم بأس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 فَقُوَّتْ عَدَادُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ خَدَاعَ الله سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَقَتَمْ عَلَى قُلُوبِكُم مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَتِكُونُ بِهِ أُوْلَٰٓئِكَ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 حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه أنه من عمل منكم سوء ثم تاب من بعده وَأَصْلَحَ فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الْآيَاتِ ولتستبين سبيل المجرمين قل إِنِّي نهيت أَنْ أَعْبُدَ الذين تدعون من دون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 ويأث عليكم عذابا من فوقكم أَرْجُلِكُمْ من تحت أرجلكم أو يلبسكم, شيعا أَوْ يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض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 وَإِذَا رَأَيْتَ الذين يخوضون في آيَاتِنَا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين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 وغروتهم الحياة الدنيا وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها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 أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ وَنُرْدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَذْعُونَهُ إلَى الْمُدَّأْتِنَ قُلْ إِنَّهُ دَالٌّ اللَّهُ هو قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ أَزْرَأَ تَتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاهَا وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ ملكوت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلِيَكُونَ مِنَ الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازوا قال هذا ربي فلما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 المشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحده قوم قال أتحاد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 يكون سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم أولئك لهم الأمن وهم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نساء إن ربك حكيم عليم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 وإخوانهم وجد بينهم وجد وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون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 قل الله ذُمَّ ذرهم فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ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 ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم والملائكه باسطوا أيديهم اخرجوا انفسكم اليوم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم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 ظهوركم وما نرى معكم وما نرى معكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون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 اخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها ومن النخل من طلعها قوامد دانيه جَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُثْلًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرطوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولدون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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مروة ونذرهم, ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم وكلمهم الموتى وحصنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا, ما كانوا ليؤمنوا إلا أي يسأل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ليوحي بعضهم إلى بعض ذخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 وَإِنَّ كَثِيرًا ليضلون بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ربك هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سيجزون بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ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 فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون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 صدره للإسلام، ومن يرد أي ضل يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء، كذلك يدعى الله الرجس على الذين لا يؤمنون.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 استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما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 كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآتوا وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن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 اما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم سا اما يحكمون وكذلك زينا لكثير المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرف الحجر لا يطعمها إلا من سائئب زعمهم وأنعام حرمة وأنعام حرمة ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء. وما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحروم على أزواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 شاتوا النخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمال متشابها وغير متشاب كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا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 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرماني الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئون ومن الإذن اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرمهم الأنثيين أم استملت عليه أرحام الأنثيين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 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو, دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به أَمَّنْ يَسْقِي نَضْرًا وَهُوَ وَلَا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّ الَّذِينَ هَادُوا حَظٌّ مِنَّا كُلُّ ذي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 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبّكُمْ ذُو رحمة واسعة وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَمَسْنَا اللَّهَ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَّمْنَا من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 قل فلله الحجة البالغة فلو سأل لهداكم أجمعين قل هل شهداءكم الذين يشهدون أن أن الله حَرَّمَ أَذَى فَإِنْ سَهِدُوا فَلَا تَسْهَدْ مَعْهُمْ وَلَا تَتَدْعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِي.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 يَوْمَهُ وَتَقُولُ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَتَقُولُونَ أن إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه إيمانها خيرا قل إن تظرو فَوَقُودِ دِينِهِمْ وَكَانُوا يُعَلَّسْتِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا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 لفضيله <تصفيق> الدكتور